أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 قد افترينا على الله كذبا إن عذنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكرا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 فَتَولا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَ قَذَ أَبَ لَغْتُكُمْ رِسَاتِ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيفَ آسَ عَلَ قَوْمٍ كَافِرين.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 ثَُّ بَددلناَا مَكَانَ السَّئَةِحَسَنَةَ حتىَ عَثَو وَقالوا قَذَمَ السَّآابَ أَنَ الضرَّ وَالسَّررَُّ فَأَخَذْناَاهُم بَغْتَت فَأَخَذْناَاهُم بَغْتَتَ وَهُمْ لا يَشعرُون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 افا امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يلثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون لكقُران قُصّ عَيكَ مِنْ أَن بَائِه وَلَقَذَ جأَتهُم رسلهُم بِالبَناتِ فَمَا كانَ لؤمنِنُ بماَا كَذَّب مِنْ قَ كذلِكَ يطبَع الله على قُل بالِكافِرين.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 وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قال المَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَا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 سَووفَ تَعلمون لَأقَطِ عَ أَذِيَكُمْ وَأَجُلَكُم مِنْ خِلَافِثَُّ لَ أُصَلِّبًاَّكُم أَجمَعين قالَاوا إِ إِلَ رَِّنَ مُم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 وَل أَسَ رَبّكُمْ أَ يُهلِكَ عَدُوَكُم وَيَسْتَخْلِفَكُم فِي الأرضِ فَيَظُرَ كيفَفَ تَعملون وَل قَذَ أَخذْنَا آلَ فِي الْعَونَ بِالسِنينَ وَنَقُصِم مِنَ السَّمَرَاتِلَ عَهُم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 وَقالوا مَهْم تَأتِنَا بِه مِنْ آيَةِ لِلتَسحَرنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤمنِنين فَأَرْرسَلْناَا عَلَيْهِ مُُّوفَانَ وَالْجرَرادَ وَالْقَُّ لَ وَّفَادِعَ وََّمَ آياتم مُفَ الصَّلَاتِ فَسْتَكْبرَرُوا وَكَانوا قوما مجرمين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 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّ اصطفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنِّي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 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هذنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُم عَنِ الْمُمكَرِ وَيحِلُّ لَهُُ الطَّباتَ وَيحِلُّ لَهُُ الطَّباتَِ وَيحَرجمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إثَ وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إصْرَهُم وَالْأَغْل لَّتِ كََة عَلَيْهِم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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الحجر فَ بَجَسَتْ مِنْهُ ثْنَتَ عشررَةَ عن قَدَ عَِمَ كلُلّ أُنَاسِ شْرَبَهُم وَظَلَّلنَا عَلَيهِم الغَمَامَ وَأَن زَلْنَا عَلَيهِمُمَن وَسلْوى كلُل مِ طَيباتَاتِ مَا رَزَقُناكمُمْ. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بَدَّل الذيينَ ظَلَوا مِنْهُم قَوْلاًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَم فَأَرسَلْنَا عَلَيهِم لِجزَم مِنَ السَّماء إبِمَا كانَوا يَظْلِمون وَسألهُم عن القَرَةِ التي كَت حاضِرَةبَحرِ إذ يَعدونَ في السَّبِ إِ تَأتيهِم حتَانهُم يَمَ سَبتِهم شُرعة إتَأتيهِم حتَانهُم يَومَ سَبتِهِم شرع وَيَوم ل يَسْبتونَ لا تَأتيهمم. كَذَلِكَ نَبْلُهُم بِمَا كانَانوا يَفْسُقُون وَإِذ قالَالَة أَُّتُم مِنْهُم لِمَا تَعظُونَ قَوْمَن اللهُ مُهلِكُهُم أَوْمُ عَذِبُهُم عَذاَابًا شَديدَا قالَاوا مَعَذِرَةً إى رَبِّكُم وَلَا عََّهُم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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه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 والَّذينَ يُمَّكونَ بالِالكِتابابِ وَأَقامُ الصَّلَاتَ إ لا نُظعُ أَجرَ المُصِْحين صَدَقَ اللهَّهُ العظيم.